بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك ولا حاجتنا إلا إليك ولا رغبتنا إلا في سوابك والجنة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين